قلائل العقيان بنظم مسائل الإيمان نظم الشيخ عصام البشير المراكشي قال أبو محمد عصام دام له من رب الإنعام الحمد لله السلام المؤمن هادي العباد البارئ المهيم من غامرت نعامه أهل التقى فسالكوا إليه كل مرتقى بالعلم والحب مع التذلل والخوف والرجاء والتوتى وأعظم الصلاة والتسليم على الحبيب المصطفى الرحيم من أشرقت من نوره الأنوار فانفتحت على الهدى الأبصار وانباجت عين الصلاح من يده وأحمد الكفر سنام هنده وبعد هذا راج مفيد لقارئ النور الهدى يريد موضوه مسائل الإيمان أوجو به إحسان ذي الإحسان وأسأل الرحمن واسع الكرم من الثواب والهبات والنعم الباب الأول في حقيقة الإيمان في لغة الإيمان كالإقرار وكونه التصديق بالأخبار عند المحق لا يسلموا لأوجه من الفروق تعلم في الاصطلاح عند من قد سالفا بالقول والفعل لديهم عورفا والبعض بالسنات زاد اعتاصما وزاد الاعتقاد بعض العلماء وبعضهم بنية قد عبروا أول المعرفات أظهروا فالقول قول القلب أي تصديقه بما عن الرسول جا توفيقه والجزم فيه أعظم المطلوب فنقضه بالشك والتكذيب قول اللسان نطق غير الأبكم بكلمة الشهادتي فافهم وهل يقوم غيرها مقامها ام لا يساوي غيرها احكامها والقلب فعله في الانقياد للمنتمى لسيد العباد فجوهر الاسلام في التسليم للمصطفى وشرعه الحكيم وتدخل التوبات والإنابة والحب والرجاء والمهاب حب الرسول فعله مطلوبه ليس المحب عاصيا محبوبه ومثل ذي الأعمال ما أكثرها وفي حساب الدين ما ثم الذي تظهيره الجوارح مثل الذي تضميره الجوارح يدخل في حقيقه الايمان في المذهب الجلي الرجحان كالذكر والصلاه والقتال وترك ما يشين بانتثال وترك جنس عمل مكف وعند ترك بعضه فينظر فقد يكون رجم من ملة أو يجعل الفاعل في المشيئة ليس كما زعمت الخوارج فقولهم عن الصواب خارج وما لمذنب من المال وفاقهم فيه ذو هذا وقال البعض في ايماني بأنه التصديق بالجنان والبعض زاد النطق باللسان كما اكتفى به أولو الخذلان وهذه في التدقيق بعيدة عن منهج التحقيق رفقوا شرائع الايمان فقاله طريقه الرحمن تجمعهم عقيده الارجاء ومنهج الفتون والاهواء الباب الثاني زياده الايمان ونقصانه وعند أهل السنة الإيمان يدخله المزيد والنقصان دل على الزيد الكتاب والسنن والنقص لازم لذاك ففهما تفاضل الإيمان ذو أسباب قد ظهرت لداء للألباب بينها تفاضل التصديق، وذاك ظاهر لدى التحقيق ومنه ما يكون بالأعمال بينا مقصرين، وذي كمال، وقال فالأحلاف في التفاضل، وقولهم عار عن الدلائل، ومثلهم أتباع جهمل. في البدع كذا الخوارد ومن لو امتبع الباب الثالث تعريف الكفر وضوابط التكفير في اللوغة الكفر لستر راجع فالليل كافر كذا كالزارع وفي الصلاح الناقض الإيمان في القلب والاعضاء واللسان أنواعه التكذيب والجحود والشك والاستكبار والتقليد كذا كجهل وهو في حكم الدنا قول وفعل للذي القلب فليس محصورا في الاعتقاد وهل ترى قبيئة الفؤاد وما يكفر من الأعمال لا يشرط النظار في استحلال أما الكبائر فليس يكفر فعيلها بالاعتقاد يضمر والكفر منه أكبر وأصغر والظلم والفسق كذا يحصر والأول الأصل لدى الإطلاع كما تقرر لدى الحد. باقي ويربغي الإمعان في التحذير من عدم التفريق في التكفير ما بين تكفير بلا تقييد وحكم من عجّل بالتحديد لا بد فيه من ثبوت قاطع للشرط وانتفاء كل ما مثل ثبوت خطأ اللسان أو تأولي مع البرهان وهو الذي قواعد الكلام تسيبه وشرعة الإسلام كما اتى الأفار عن قدامه في ظنه الشرباب لا ملامه. ليس كتأويلات أهل الزندقه كقول ابليس ومن قد وافق ومن يكن حديث عهد بالهدى او عن بلاد شرعنا قد باعدا يعذر بجهله فلا بلا وإن وان اتت الدواهي العظاما وشرطه عجز عن التعلم اذ كل قادر ملوم فافهمي وحجة الله على العباد رسالة التوحيد والرشاد أتى بها الرسل دعاة الحق أهل الكمال الشقى والصدق فلا تقوم حجه الخلاق بفطره او عقل نومي فاق والجهل في مسائل التوحيد معتبر في المذهب الرشيد هذا ومن موانع التكفير ان يكره العبد على المحذور من يقصد الكفر يكفر به حتى وإن لم يقصد الكفر به تنزيل حكم الكفر في الاعيان أمر عظيم الشان في الميزان فاحذر وبالغ في احتياط وحذر فمن يكفر مسلما فقد كفر ويحرم التكفير بالمآل كذا الذي بلازم الأقوال كذاك تكفير بفعل محتمل غير صريح في المراد لا يحن ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير إذا بدأ الكفر جليا وظهر من لم يط كفر كافرا فقد كفر الباب الرابع نواقد الإيمان نواقض الإيمان ليست تحصر فلتحفظا منها الذي ساذكر إذ علمنا بهذه النواقض على الجميع أعظم الفرائض فجعلوا بعض أوجه التدبير لمن سوى المهيمن الخبير شرك كإنكار وجود الصانع أو ادعاء خالق مضارع أو اعتقاد وحدة الوجود وذي مقالة أولي الجحود كذاك قول معشر الالحاد من شيعة الحلول والاتحاد كذا ادعاء قيد وسب رب العالم الديان هذا ومن أعاظم الأهواء شرك ذوي الإلحاد في الأسماء ومثله الإنكار للصفات مما أتى في واضح الآيات تشبيه رب العرش بالخلائق والعدل بالوصف عن الحقائق وأعظم الإشراك والكفران لا سيما في هذه الازمان صرف العبادة لغير الخالق بار البريات القدير الرازق كالشذك في السؤال والدعاء لغير قادر على العطاء والذبح والنذر كذا الطواف ومثله السجود واعتكاف والحب والقشيات والرجاء توكل تذلل حياء وكل ما يدخل في التعب ودي صارفه للخلق غير مهتدي والحكم في الأموال والفروج وفي الدماء بشراط الأولود تحليل ما حرامه المهيمن والعكس طغيان وكفر بين فعيله مبدل مشرع فالوقف فيه عندنا مستشنع كذا اتباع شرعة الكفار أو الرضا بها بلا إنكار والصد عن فريعة الإسلام ومحتوت عليه من أحكامي ليس بشرعة الحكيم عاملا وليس علما بها بل جاهلا كذا موالات أول الكفران بنصرة على ذوي الإيمان أو بهم في الدين والأخلاق تشبه بهم على الإطلاق أو طاعة لهم بلا نكران أو دعوة لوحدة الأديان سب النبي المصطفى محمد بالفضل و تقرسوا للأمجد أو غيره من السرعة الأتقيا أولي الهدى من رسل وأنبيا كذا عن نبوة بالكاذب أو استهانه ببعض الكتب واختالفوا في سب صحب المص. والعولماء والصالحين الشورفاء ومن أعاظم المكفرات إن كأوهاب في المغيبات كالجن والملائك الكرام والبعث بالأرواح والأجسام جحد نصوص الوعد والوعيد أوصى في معنىها عن المقصود إنكار معلوم بالاضطرار من دين بارئ جن الجب ترك الصلاة ناقض الإيمان بذاءة النص بلا نكران فهي عماد الدين من غير امترى وفي المباني غيرها خلف جرى كذلك الساحر ليس يفلح وعن كفوره الكتاب يفسح إلى هنا قد انتهى المقصود والله ربنا هو المحمود نشكره على جليل نعمه ونستزيد من عظيم كرم ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي والآل انجم الهدى وهذه الموظومة اللطيفة قد شاملت مباحثا منيفة سميتها قلائد العقيان لنظمها مسائل الإيمان أعددتها ذخرا ليوم الازدحام أرختها فافهم بنور في الختام